حيمتك <متحدث> يا بلحسن حيمتك يا بلحسن يا حيدر الكرار حيمتك يا بلحسن حيمتك يا بلحسن يا حيدر الكرار <تصفيق> لقيتك وبعيوني دمعات الوفا تعتزونك يا ابن عم المصطفى كل سيفك عنا باص بعاصفه <صفح> يا اللي قلب غيمه تمطر عاطفه شاهد اقضل الزمن يا حدار الكرار قيمتك يا ابو الحسن يا حدار الحسن يا حيدر الكرار الحسن يا ابو الحسن يا حيدر الكرار الحسن يا ابو الحسن الكرار الشي دايد يا علي والشي دايد تسمع اسمك تنجلي يلي الله قد نته بنصبك ولي يا غرام وسلوت ونخوة هلي نذكر اسمك بالمحل نذكر اسمك بالمحل يا حيدر الكراد قيمتك يا ابو الحسن قيمتك يا ابو الحسن يا حيدر الكراد شيبتك يا بلحسن يا حيدر القرار شيبتك يا بلحسن شيبتك يا بلحسن يا حيدر الفرلا علي اللي انقتل خليل المحنته يقول الحوت بسمك طلائته واللي حاضر يونس بعش الدت ناصر الحاج الرسول ودعوته والشدائد الحسن الحسن يا الحسن الحسن الحسن يا يا اللي ربك جوجك من فاطمه ذكرك يطفي لجحيم الحاطمه في عاب اسمك فاجت بك الغانم فاجئنوا عليك حمايل الحمر حضرتك للحمواتن حضرتك للحمواتن يا حيدر الكرار قيمتك يا ابو الحسن قيمتك يا ابو الحسن يا حيدر يا دار الكرام هبدك يا بالحسد هبدك يا بالحسد يا دار الكرام الاخراج والهندسه الصوتية محمد جاسم الكربلائي الكلمات للشاعر الحسيني الاستاذ هاشم العربي اداء الرادود الحسيني الملة عبد الهادي الخفاجي